الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا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 وقد أنزلنا آيَاتٍ بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ما يعودون لمانه عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا, إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا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 يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهروا فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اأشفقتم ان تقدموا بين يدينا اجواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون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 الله ورسوله أولئك أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسولين إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك